اللهم صل وسلم وبارك على خير <سأة> من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى Vigyázzál a lóhussáma elveszület. Ott a بالخرق العظيم شمائل يغرى به النعيون علق رماء الله على محمد صلى الله عليه وسلم Ilallah, la ilaha illallah, la ilaha.